عشرة. استمع إلى نطق حرف الحاء بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية، ثم لاحظ ح، حو، حي، حجر، مسحة، بحيرة، حذفة، فحص. ينجح رحب صحب حكم